بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إ ل ه الا هو إ ل ي ه المصير ما يجادل في آ ي ا ت الله إ ل ا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ك ذ ب ت قبلهم قوم نوح و ا ل أ ح ز ا ب من بعدهم وهمت كل أ م ة برسولهم ل ي أ خ ذ و ه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ف أ خ ذ ت ه م فاخذتهم فكيف كان عقابا وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أ ن ه م واصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آ م ن و امنوا ويستغفرون للذين آ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهموا عذاب الجحيم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 إ ِ ن َّ الذين ََِّ كفروا ََُ ينادون ََُ لمقت ََُ الله َِّ اكبر َُْ من ِ مقتكم َُُِ أ َ ن ف ُ س َ ك ُ م إ ِ ذ ْ تدعون ُ ل ََ الى َ ا ل ْ إ ِ ي م َ ا ن ِ فتكفرون َََُُْ قالوا ربنا أ م ت ن ا اثنتين و أ ح ي ي ت ن ا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إ ل ى خروج من سبيل ذلكم ب أ ن ه إ ذ ا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آ ي ا ت ه وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إ ل ا من ينيب ف د ع و ا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى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 وقال فرعون ذروني أ ق ت ل موسى و ل ي د ع و ربه إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم و أ ن يظهر في ا ل أ ر ض ا ل ف س ا د وقال موسى إ ن ي عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آ ل فرعون يكتم إ ي م ا ن ه أ ت ق ت ل و ن رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك ص ا د ق ا يصبكم بعض الذي يعدكم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 ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حسابا ويا قوم ما لي ادعوكم إ ل ى النجاه وتدعونني إ ل ى النار تدعونني ل أ ك ف ر بالله و أ ش ر ك به ما ليس لي به علم وانا أ د ع و ك م إ ل ى العزيز الغفار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 قالوا أ و ل م تك ت أ ت ي ك م رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال إ ن ا لننصر رسلنا والذين آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم يقوم ا ل أ ش ه ا د يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم ا ل ل ع ن ة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 وصوركم ف أ ح س ن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إ ل ه إ ل ا هو ف د ع و ه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إ ن ي نهيت أ ن أ ع ب د الذين تدعون من دون الله لما جاء وأني البينات من ربي و أ م ر ت أ ن أ س ل م لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ا ق ة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا باسنا قالوا آ م ن ا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إ ي م ا ن ه م لما راوا باسنا